وتضع كل ذات حمل حملها وترن الناس سكارا وماهن بسكارا وماهن بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ويتبع كل شيطان مريدا كتب عليه أنه منعته والله فإن له يضله فإن له يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إياكم في ريب من البعد. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة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 ه بَنَكْيَدُهُ مَا يَضِيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيْنَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدَ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 كلما أرادوا أي يخرج منها من غم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.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 وَإِذْ بَنَوْنَا مَعَ إِبْرَاهِيمَ الْبَيْتَ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ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 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثمَّ الَّيَقْطُو تَفْثَهُمْ وَالْيُوفُنُ ذُورَهُمْ وَالْيَطْوَفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ ذَلِكَ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 بهم والمقيم الصلاة ومن رزقناهم يوفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته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 ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضون والقاسيات قلوبهم وإن الضالين لفي شقاق بعيد ولتعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبط له قلوبهم وإن الله هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ فُمَبْغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 بذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل وأنما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أزل من السماء ما؟